لإلَ ف قرَينشهلَ فِيم ررحلََ الشتَاء وَصَّيف فَْعْعبُدُ رَبّ غَذا لِبَيد الذي أَطامَهُم مجُ وَآمَلََ من جوع وآمنهم مِنْ خوف